اليوم يوم ما شكالي هل, من حبك, يوم يوم ما شكالي هل من حبك وانا خالي كان أجمل يوم يوم ما شكالي هل من حبك وانا خالي كان أجمل يوم یم شكالی یم شكالی من ظلم الناس وجفينه في عينيك الحلوه لقيته مرتاح وارتحت معاك قال لي يا قلبي انسى من ظلم الناس وجفينه في عينيك الحلوه لقيته مرتاح وارتاح سما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 یوم شکر بی، یوم شکر بی شبكتني في حبك نظرة شغلتني من غير مدرة شبكتني في حبك نظرة شغلتني من غير مدرة من يومها حبيت بكرة وشهور وأنا بستنى شبكتني في حبك نظرة شغلتني من غير مدرة من يومها حبيت بكرة وشهور وأنا بستنى كان أجمل يوم يوم شكالي قلبي من حبك وأنا خالي كان أجمل يوم يوم شكالي قلبي من حبك وأنا خالي هكذا أجمل يوم یم شكالی یم شكالی أرحم الروح من وابك ليه أرحم الروح يا ليه من طيعناه يوم واحد مش هنسافح <تصفيق> وحية من وابك ليه أرحم الروح يا ليه أكمل من طيعناه يوم واحد مش هنسافح <تصفيق> كان اجمل يومي يوم شكادي قلبي من حبك ولا تاني كان اجمل يومي يوم شكادي يوم شكادي